نتعينين بالله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سليم من محمد وعلى آله وصحبه ومن اتدابه الله وعلى رب العظيم بعد فهذا هو المسجد الثاني من مجال السحر ورقات في أصول الثقل الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرميني رحمه الله وتبارك وتعالى ورضيه عنه واليوم اليوم الثاني من ربيع الأول سنة 37 و 400 مؤذب هجرة صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحدثنا في المجلس الماضي صد الله سبحانه وتعالى عن مقدمات في علم الفقر وما هو ومن مؤسسه وكيف وتعالى وعن حياته وأهم ما فيها وإن شاء الله وتبارك وتعالى اليوم سنأخذ درسا جديدا مستعينينا بالله سبحانه وتعالى بالناسبة هذا الكتاب الذي في أيديكم وهو شروح مخصّم إلى دروس لا تسمعون لا تسمعون طيب الورقات لإمام الحرمين قال الكتاب الكتاب اسمه شرح الورقات وفيه مجموعة من الشروح شرح المحلي وشرح ابن الفركاح وشرح الرملي وشرح الخط الخطار وشرح جبل قاسم فال الحطاب رحمه الله تبارك وتعالى انقطع الصوت الحطاب رحمه الله تبارك وتعالى أخذ شرح الإمام جلال دين المحلي رحمه الله وأضاف إليه ما يوضحه وشرح ماء العينين الشنقيطي و محمد بن عبد الرحمن الجزائري كلاهما مختصران من شرح الحطاب فيعني شرح الحطاب يغني عن, عن, عن هذه عن ثلاث الشروح ثلاث واغلب هذه الشروح حقيقه يكمل يعني تتشابه انا في نظري في نظري انكم اذا اكتفيتم بشرحين تستفيدون فائدة ممتازة وهذه الشرحان هما شرح الحطاب وشرح الفوزان شرح الفوزان حقيقة شرح ممتاز وفيه تحقيقات وشرح الحطاب محقق مالكي فشرحه يتناسق مع المنهجية التي نسير عليها في هذه الغرفة المباركة إن شاء الله لكن حيث إن علم أصول الفقر ليس خاصاً بمذهب دون آخر فشرح الفوزان حر الإسلام التيمية من القيم وهذان العالمان الجليلان كان لهما دور جليل في تنقية أصول الفقه من علم الكلام علم أصول الفقه علم جليل القدر لكن دخلت فيه مسائل أجنبية عام. مسائل كلامية وأدخل فيه الأشاعر المصنفون الأشاعر أدخلوا فيه بعض المسائل الأشعرية التي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه وقد نبه إلى ذلك الإمام السمعاني في كتابه النفيذ قواطع الأدلة في أصول فقه ونبه إلى ذلك الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله كتابه اللمع وأيضا نبه إلى ذلك كثيرا الإمام شيخ الإسلام من رحمه الله وتلميذه القيم وغير هؤلاء من العلماء والأيموت رحمه الله وكان ابن تيمين يقول المعتزلة في أصول الفقه أفضل وقلت لكم إن الإمامة في مشويش معهم الآن طيب جيد طيب إذن يا إخواني إذن يا إخواني هذا ما يتعلق بالكتب التي يمكنكم أن تتابعوها كل كل الشيخ الإسلام رحمه الله كان يقول بأن المعتزلة في, في أصول الفقه أقوم به وأفضل من الأشعار وعندما نتحدث عن المعتزلة نتحدث عن أبي وقد ندخل في ذلك الكتب الزيدية لأنها لها علاقة تنبيه التي زال عيبا او هل تسمعون هل تقول ليش لا تسمعون على شيئا نعم تسمعون الآن يا إخواني إخوان تسمعون الآن نعم طيب جيد يقول ابن تيمية المعتزلة في الأصول أصول الفقه أفضل من الأشاعرة والأشاعرة أصول الدين أفضل من المعتزلة لأن الأشاعرة أقرب لمحض السنة للسنة من المعتزلة طبعا ولأنهم يقوموا بوقالات أهل السنة الكبرى بخلاف المعتزلة الكتب المعتزلة التي تصنفت في الأصول هي كتاب معتمد لأبي حسين البصري ومطبوع والعمد للقاضي عبد الجبات ولو كتابات أخرى لكن هذه أهمها أما الكتب التي كتبت على طريقة الأشاعرة فأي كثيرة جدا يعني منها البرهان لإمام الحرمين ومنها كتاب المتصفى لإمام غزالي وكتاب محصول الإمام الفقر الرازي وأغلب كبيرة أغلب, أغلب المشاهير من, من الذين صنفوا في, في الأصول هم من الأشاعر ومن العلماء الذين أرادوا أن ينقوا أصول الفقر من العلم الكلام الامام أبو المعاري عفوا الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع وينبه على آراء المتكلمين والإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة وهناك أيضاً الإمام أبو إسحاق الإسفراييني وابن تيمية وتلميذ بن القيم وعدد من هؤلاء الأئمة الفضلاء الكرام سعوا في تنقية وصول الفقه من علم الكلام فلندقل إلى درس اليوم إن شاء الله استعينينا بالله سبحانه وتعالى ونقول قال الإمام أبو البعالي الجويب رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على فصول من عصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد قد قمت الكلام الذي قاله الامام الجويني رحمه الله كلمات قليله ولكن معانيها كثيرة اولا افتتح كتابه بالبسمه بسم الله الرحمن الرحيم وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والي وصحبه اجمعين الا ان اغلب مخطوطات هذه هذا المتن خالية من هذه الافتتاحيه اذا نقول هو افتتح بالبسمله ومباشره دخل الى موضوعه فلماذا افتتح بالبسملة؟ افتتح بالبسملة لأن القرآن الكريم افتتح بالبسملة فأول سورة من هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربعاً سورة الفاتحة. وكل سوره مفتتحة بالبسملة إلا ما كان من سورة وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع رسائله مفتتحة بالبسملة وهكذا من لدن ذلك العصر إلى يومنا هذا وعلماء المسلمين يفتتحون كتبهم وخطبهم وجروسهم بسم الله الرحمن الرحيم ولما خطب الحجاج بن يوسف ولم يفتتح بالبسمة التي لحاجة في نفسه سميت خطبته تلك بالخطبة البتراء فكأنه بترها بدخوله مباشرة في الموضوع من غير أن يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. على أنه قد وردت جملة من الأحاديث التي تأمر بالافتتاح بالبسملة أو الحمدنة أو ذكر الله مطلحا فقد روى ابن حبانا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمر ذيبان لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ورواه عبد القادر الرهاوي في كتابه الأربعين ورواه الخطيب البغدادي وغيره وهذا الحديث وإن حسنوا من الصلاح والنووي والعراقي ومن الحجر وهؤلاء كبار الأئمة الحديث في زمانهم إلا أن المحققين من أهل العلم أبعوا ذلك ورأوا أن الحديث ضعيف بل شديد الضعف حتى إن هناك من العلماء من صنف كتابا مفردا في الحديث عن هذا الحديث وتضعيفه وذكر أسباب ذلك وممن صنف في ذلك الإمام محمد بن جعف الكتاني رحمه الله في كتابه وقت طبع اسمه الأقاويل المفصلة في حديث لابتداء بالبسمة الأقاويل المفصلة في حديث لابتداء بالبسمة وانفصل فيه على تضعيف حديث البسملة وتحسين حديث الحمد لله وحديث الحمد التي رواه أبو داود بن ماجة في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع أقطع وللإمام احمد في مسنده كل أمر ذيبان لا يفتتح بذكر الله مطلقا فهو أبتر أو أقطع وهذا الحديث أيضا بالحمد لك قلت لكم حسنه الإمام النووي في رياض الصالحين وفي كتابه الأذكاء وانفصل الإمام ابن جعفر رحمه الله في الأقاويل المتصلة على تحسينه أيضا وإن كان علماء آخرون ضعفوه أيضا لكون أحد رواته وقرة بن عبد الرحمن ضعيفا جدا لكن لمجموع طرقه ولتقويه بشواهد وما إلى ذلك رأوا تحسينها هو الأصل في فضائل الأعمال عدم التشديد الأصل في فضائل الأعمال الترخيص والتيسير قال الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر الحلال والحرارة تشددنا وإذا ذكرت فضاء الأعمال تساهلنا وقال الإمام أحمد أيضا ضعيف الحديث خير عندي من الرأي ضعيف الحديث خير عندي من الرأي وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر في رسائله على البسمة وكذلك فعل فعل الامام مالك في الموطا فان الامام مالك لم يفتتح باي خطبه ولا الامام البخاري في صحيحه ولم يفتتح بالخطبه الا مسلم رحمه الله في صحيحه واما اغلب اصحاب كتب اهل الحديث اغلب اهل الحديث افتتحوا كتبهم بالبسمله صحيح أن الذين صنفوا بعد ذلك افتتحوا بالبسملة والحمدة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أفضل بالنسبة لمن يكتب كتابا أو يخطب خطبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أو خطب أصحابه يفتتحون بذكر الله وتمجيده بما هو أهله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي كل الخير ما معنى البسملة؟ البسملة هي بإسم الله الرحمن الرحيم هذه عبارة تحتاج إلى تقدير شيء بسم الله ماذا؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ماذا؟ فهي كلمة أو جملة تحتاج إلى تقدير شيء قبلها أو بعدها قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف شيء محذوف وهو عند أغلب المتأخرين فعل خاص متأخر عن الكريم فإذا ركبت السيارة أو الدابة وقلت بسم الله تقصد بسم الله أتبركوا في مسير هذا وأستعين به وما إلى ذلك وهنا في التصنيف تقول باسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله سبحانه وتعالى متبركا باسمه يعني بهذا الاسم الشريف الذي اتصف صاحبه بكونه رحمانا رحيما أستعين وأتبرك عند تأليف لهذا الكتاب وهكذا على ذلك قصف كل أمر تفتتح فيه بالبسمة ولذلك كان الابتداء بها أمرا هاما جدا وكان عدم الابتداء بها أو بذكر الله سبحانه وتعالى ماحقا للبركة جاعلا الشيء أبطر أو أقطع لا قيمة لا وأنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم فإذا افتتاح ببسملة يخرج الناس من هذا الأمر افتتاح بالبسملة يخرج الناس من, هذه من هذا الوعي حقيقة هذا الوعيد الشديد الذي فيه اجتماع على غير ذكر الله سبحانه ومعنى كلمة اسم بسم الله وما تقول باسم الله بسم الله لا يقول لا يقول أحدكم ما اسمك قل ما اسمك لأنها همزة وصل ورسة همزة قطع وقال الله سبحانه وتعالى بئسال اسم الفسوق بعد الإيمان وليست هذه من النقل الذي عند ورش بل هي في جميع القراءات بئسال اسم لأنه لا يقال ما اسمك بل يقال ما اسمك ما اسم فلان أنا اسمي كذا ولا تقول أنا اسمي كذا وكلمة, وكلمة اسم اما من السمو يعني الارتفاع او من السمع يعني العلامة فكأن الاسم الذي تحمله يجعلك مرتبعا عند الناس او وهو كأن ذلك الاسم علامة تميزك عن بقية البشر فانت عمر وهذا عبدالله وهذا عبد الحكيم وهذا كذا هذه علامة ووسم يميزكم عن غيركم من الناس راضحي إخواني إذن هذا معنى الله الله أليه الصوت ينقطع عندكم جميعاً؟ طيب أنا سأحاول أن أعلق جميع البرامج شوف لا تسمعوني يا إخواني صوت واضح الآن أغلق جميع البرامج الأخرى طيب أسأل الله أن يبقى واضح طيب نعود وأما الله فهو لفظ الجلالة وهو الاسم العلم على الرب المعبود سبحانه وتعالى وهو مشتق من الإله فكأنه حصل إضغام للهمزة في الله فأصبحت الله بدل أن يقل الإله قيل الله والإله جاء من التألع التعبد او الوله والوله قمه التي تذهل العقول ومن ذلك ما هو يعني ابن رواوه بن في تفسيره عن ابن عباس رضي الله انهما انه قال هو الله هو الذي يالهه كل شيء يعبده كل خلق وروا أيضا عنه أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين قال رؤمته للعجاج وكان راجزا مشهورا له كثير من الرجز في أيام الدولة في البصرة قال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألئي أي من تعبدي وطلب الله سبحانه وتعالى بعملي الرحمن الرحيم الرحمن رحمته عامة لكل شيء والرحيم رحمته خاصة بمن يريد أن يرحمه قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال سبحانه إنه بهم رؤوفا رحيم والرحمن هي الصفة القائمة به سبحانه وتعالى والرحيم هو تعلق تلك الصفة بخلقه عز وجل بالمرحومين من خلقه قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ولذلك لا يجوز أن يسمى بها أحد فلا يقال فلان الرحمن بل يقال فلان الرحيم لأن الرحيم خاصة ويمكنها أن تكون يعني هي نسبية الرحمة نسبية فهذا الخلق خلق الرحمة قد يعني يكون في الإنسان ويكون كاملا في الله سبحانه وتعالى لذلك لكماله في الله سبحانه وتعالى قيل الرحمن والفتح أعم من الكسر الرحيم الرحمن وكان عدو الله مسيرمة الكذاب يلقب نفسه برحمن اليمان لكن الله سبحانه وتأذل لأنه أراد أن يتجبر وتسمى بهذا الاسم الشريف فأذل الله عز وجل وبيّن قيمته بين بني جلبته بسم الله الرحمن الرحيم قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى ما من علم من العلوم إلا وهناك مبادئ عشر ينبغي أن يعرفها الطالم قبل أن يبدأ هذا العلم ونظمها أحدهم بقوله إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمر ونسبة وفصله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع ما هي هذه المبادئ العشرة اولا الحد ما هو حد هذا ما هو حد, حد هذا العلم اصول الفقه الشيخ رحمه الله ابو الحارث امام رحمه الله يقول هذه ورقات صغيرا ولكنه جليل القدر على من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين يعني اصول الفقه مؤلف من جزئين اصول وفقه فالأصل ما بني عليه غيره في صلاحات والفقه قال الفقه هو مالفة بأحكام الشرية قال لك الطريقة قال الاجتهاد وقال بعد ذلك بصفحات علم أصول الفقه هذا اللفظ إما أن نفسره بكونه إضافيا نضيف الأصول إلى الفقه أو لقبيا يعني هو كآكل بجملته نشرحه فأما إذا فصلناه بكونه لقبيا فنقول هو طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية للسدلال بها كما ذكر المؤلف بعد ذلك بمعنى بمعنى ان هذا العلم هو علم بمعرفه الطريقه الاجماليه لاستخراج الاحكام الشرعيه وليس على طريق التفصيل وان التفصيل هو ان تاتي لكل مساله وتذكر حكمها لكن هذا الأص... علم... لكنه علم اصول فقي ليس هذا هو المطلوب منه. مطلوب منه أن يعلمك كيف تستجل ما هي المصادر وكيف تستخدمها وما هي أوجه الدلالات فيها وما هي الدلالات وما هي أوجه ومن المؤهل ليحكم في هذا الأمر إذن هو أدلة الأدلة هو أدلة الأدلة فمثلا عندما نقول عندما نقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لتسمع عن الشيطان فتجتنبه ونقول إن الله سبحانه وتعالى قد حرم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فالأصولي يقول ان هذا امر والأمر يفيد الوجوب فهذا دليل على تحريم هذه الأمور يعني يقول تتنموا يعني كنوا في جنب وهو في جنب آخر وهذا هذه مهمة الأصولي أن يبين لك أن الأمر يفيد الوجوب ثم يأتي بعد ذلك الفقه ويطبق على هذا الفرع من الفقه فيستنبط منه أن, أن الخمرى والميسرة محرمان طالحي إخواني وهذه مسألة الأول وقال آخرون من علماء الأصول علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وليس التفسيرية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد لذا هو يبحث ما هي الأدلة؟ كيف نستفيد منها؟ ومن هو هذا الذي سيطبقها؟ سيست... س... س... هذا... هذا... هذه مباحث عين أسل الأدلة كيف نستفيد منها؟ من هو المؤهل ليفيدنا ندلة؟ واضح يا إخواني؟ وصلنا إلى نحن لا في البداية قال أين وصلتم؟ وصلنا بما زلنا افتتحنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا يعني هذه الافتتاحية فأما التعريف الإضافي فهو مكونا من قسمين كما قال أصوله التق فما هو الأصل قال الأصل هو ما يبنى عليه غيره الأصل هو ما يبنى عليه غيره أصل الدار وهكذا ما من شيء إلا وله أصل ويتفرع قال سبحانه وتعالى أصل الثابت فرغ في السماء تؤتي أكلا كل حين بإذن ربي فالأصل أصل الشيء ما يبنى عليه غيره ما تبنى عليه فروعه كما في رماء رحمه وهذا في عريف القاشات يعني يعني لا يستفيد منه الطالب إنما هي محاولة لوضي حد حد جامع مانع للكلمة وهذا يعني هذا لا يستقيم دائما وهذا المحققون كأبي الحسين البصري وكأبن الحاجب أبي عمر بن الحاجب المالكي رحمه الله الذي له مختصر مختصر في الأصول يسمى مختصر من حاجب الأصلي ومختصره الفرعي يسمى الجامع بين الأمهات أو جامع الأمهات وكان هو معتمد المالكي حتى جاء خليل وشرحه في كتابه التوضيح بثمان مجلدات ثم عصره فأصبح مختصر خليل هو المعتمد وفناسى الناس ما قبله فاضحي إخواني أدلة أدلة الفقه التي يبنى عليها والفقه ما هو الفقه الفقه قال فلان فقها فقها وفقها فقها فقه دينه وفقه ومعرفته الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف تعريف الاصطلاحيين وأما تعريف اللغويين تعريف اللغوي فيقال هو الفهم قال سبحانه وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال سبحانه وتعالى عن قوم شعيب يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وقال عزة من قائل سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتبقهوا في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا فهذا المعنى اللغوي وهذا يدخل فيه مساء الفقه والعقيدة والأخلاق والآداب وكل ما يتعلق بالدين لكن اهل الإصلاح خصوا الفقر بالأحكام العملية التي سبيلها الاجتهاد حتى الأحكام التي ليس سبيلها الاجتهاد لا تدخلوا في الفقر وماذا تقصد بالأحكام العملية التي سبيلها الاجتهاد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى معاوة المسفيان عنه في الصحيحين من يريد الله به خير يفقهه في الدين ودعا لبنى الله عنه الصحيحين اللهم يفقر في الدين هل النية واجبة في الوضوء أم لا أحناف قال وغير واجبة الجمهور قال واجبة ما حكم الوتر عند الجمهور سنة مؤكدة وقال أبو حنيفة واجب ما حكم تبييث النية قبل الصوم قال مالك الرحمة الله يجب تبيثني في سائر الصيامات وقال الشافع أحمد فقط في صوم الفرض وقال أبو حنيفة تطبيقها وما إلى ذلك وضربوا أيضا في القتل بالمثقل هل شيء تقيل حديدة العصر غليظة سمضرب الآخر بها هل هذا عمد أم شبه عمد؟ قال الجمهور القتل المثقل هذا عمد حتى لو قال أنا لم أقصد نقول له والله هذا, أمرك، هذا أمر قلبي بينك وبين ربك لكن العادة أن الذي يضرب بالحديث يقتل قال أبو حنيفة لا القتل بالمثقل هو شبه عمد فيه الدية المغلظة واختصاء يعني يعني هذا يعني هذا هذه المسائل هي من الفقه الاجتهادي الذي يحتاج إلى النظر أما الفقه الذي أجمع عليه العلماء كتحريم الزنا وجوب صلاة الخمس وجوب الحج وصيام رمضان هذا ليس من الفقه هذا هو مسائل إجماع يعرفه العامي الذي في الشارع لا يعني ليست داخلة في هذا الأمر وإن كانت الفقه بالدين لكن ليست داخلة في هذا التعريف وأيضاً لا يدخل في التعريف مساء العقيدة حوال الآخرة صفات الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من كلها لا تدخل في الفقه صلاحاً وأيضاً المساء العقلية ككون الإنسان لا يمكن ان يكون قائما قاعدا في نفس الوقت ليس عقليا وكون النار تحرق وكون الانسان اذا جلس في البرد فانه يمرض وكون الواحد نصف الاثنين في نفس ليس عقليا ليس و... وعندما نتحدث عن, عن الفقه ونقول إن إننا نتحدى عن الفقيه فنحن لا نعني أن هذا الفقيه يعلم كل أحكام الله عز وجل هذا عمر غير معقول لكن نقول إنه شخص له أهلية لمعرفة أحكام الله معنى أنه مؤهل لأن يبحث عنها ويأتي بالحظة وإن لم يستحضرها عندما سألته في تلك اللحظة إنه العلماء ليسوا جميعا يعرفون كل ما تسألهم قد يقول لك انتظر أبحث لكن العامي حتى البحث لا يستطيع أن يبحث العامي لا يعرف أين يبحث وأين يذهب لكن العالم يستطيع أن يبحث ويفتش ويأتي لك بالجواب وهذا الإمام المالك رحمه الله وقد كان من أكابر علماء الزمانية الهيثم الجميل عنه وروا أيضا عبد الرحمن بن المهدي ان آتياً أتاه في المجلس وقال له يا أبا عبد الله قد أتيت من مسافة ستة أشهر وأرسلني قومي عن بلاد الأندرس وأرسلني قومي وقالوا سل مالكاً هذه الأسئلة وأطرح عليه ستين سؤالاً فأجاب عن عشرين ولم يعرف الباقي قال أنا لا يعرف الباقي قال له ماذا للقوم قال قل لهم إن مالكاً لا يحسن وإن يجيب عن وهذه القصة ربنا عبد البر في جانب بين علم وفضله والله غيره من أهل العلم فهذه القصة لا تدل على أن الإمام المالك الرحمة والله ليس من فقيل لو اجتهد وذهب يبحث وفكر سيصل إلى النتيجة وأيضا فالإمام المالك الرحمة قد أجاب عن ألاف المسائل غير تلك لا ليس من شرط العالم أن يجيب عن كل شيء لأن الذي لا تخفى عليه خافية هو الله أما البشر فتخفى عليهم الخوافية واضح يا أخواني طيب اللهم صلى الله عليه وسلم وحمد طيب هذا ما يتعلق بالحد والموضوع ما موضوع عصول فقه موضوع أصول الطقاء يا إخواني هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المستدل إذن الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها أقسام هذه الأدلة واختلاف مراتبها ماذا نقدم على الشيخ خاصة إلى تعارضة وكيفية الاستدلال بها ومن هو المؤهل ليستدل لها هذه هي مباحث أصولها الله ورسوله بالكتاب والسنه ولذا ذلك من من اعظم ما الذي ياتي بها دعاه اعاده قراءه النص افساد اصول الفقه يقولون نعيد النظر في اصول الفقه وما ذلك الا ليفسدوا اصول الفقه ان اصول الفقه هو, هو الميزان والذين وضعوه من ائمتنا رحمه الله تبارك وتعالى اجتهدوا واستنبطوه من مصادر متعددة وذلك عندما يقولون ما هي, يعني ما هي مصادر هذا العلم ما من أن يستمد, نقول يستمد من, من العقيدة من التوحيد ومن اللغة العربية ومن الأحكام الشرعية أيضا ويمكن أن نزيد على ذلك الأحكام العقلية في مباحث عقلية بقى محمر. إذن عندما تأتي إلى هذه الأمور كلها وتهتمها فإنك تفسد كل شيء ولا يبقى هناك ميزان واضح لمعاركة الأحكام الشريعة وذلك ثمرة هذا العلم أن تعرف أن الشريعة صالحة قادرة للإجابة عن سائر الأسئلة لأن لها جهازا يلد أصول الفقه هذا الجهاز يولد الأحكام عن طريقه نستمد أحداما جديدة لوقائم وعين وذلك قلت لكم وقال غيري من العلماء ان هذا العلم هو من العلوم الإسلامية التي انفرد بها المسلمون عن غيرهم ويعني قلت لكم إن اليهود لهم شيء من هذا لكنه لا يصل إلى علم أصول فقه عندهم سنة. ومن ذلك يعني من فوائد دراسة علم أصول فقه أيضا أن أننا نثقوا بكتب أيمتنا رحمه أنهم بنوها على أرضية ثابتة ولم يخترعوها من محض آرائم وأغوائهم فتراثنا العلمي الذي تركه لنا أجدادنا رحمهم الله تبارك وتعالى هو تراث يقف على أرضية صلبة وإذا أردنا أن نناقش ذلك التراث ونرده أخطاعه فلنحاكمه إلى علم أثور الفقه لا إله أهوائنا وآرائنا وشهواتنا ونزواتنا وما يريده منا أهل زماننا ومن ذلك أن هذا العلم يصلح لسائر العلوم فإن قلت أنت الآن قلت فإنه لا يصلح إلا الفقه نقول ان فيه مسائل ومباحث تصلح لسائر العلوم خاصة إذا تحدثنا عن العام وخاصة من إذاك فأهل التفسير يحتاجونه وأهل اللغة قد يحتاجونه بل ان بعض المعاصرين وبكس ما صنع الحقيقة وهذا نجدوه في كتابات امثال علماء فضلاء غفار الله ولهم أمثال عبد وهب خلاط ومحمد أبو زهرة و... وأريد حتى الشيخ محمد ال... وهب الزحيدة رحمه الله يأتون بمسألة ثم يضربون لها مثالاً من الفقه ثم يضربون لها مثالاً من القانون قد وضعي البشر كيف تطبقوا عليه أصول الفقه لكن قد يطبق من بعض النواحي يعني لكن شتان بين أن تدخل الشريعة الربانية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله عليه الصلاة والسلام وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Kuala Nibola Kuala وانتهينا من الدرس يا اخواني وننصره ان شاء الله مصطلح جديد موط